ما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصير، ولو ألطم عذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأنه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجهوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة وجهوه يومئذ باصرة تظن أي يفعل بها فاق ألا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مليه ثم كان على فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى